بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك كبحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أَهْلِهِ مسرورا وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن فَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَاقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَاقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَاقُ لَتَرْكَبُنْ طبقا عن طباق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون